إِلَّا مَن هُوَ صَالٍ لِّلْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفوا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمة لنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الموصورون وإن جدن لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.